الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى و آ ل ه المستكملين الشرفى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك أ م ا بعد ف أ س أ ل الله تبارك وتعالى أ ن يعلمنا ما جهلنا و أ ن ي أ خ ذ ب أ ي د ي ن ا ونواصينا إ ل ي ه أ خ ذ الكرام عليه يا من ا ن يا من منه الحنان و ا ل أ م ا ن يا واسع ا ل م غ ف ر ة اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم يا رب حبنا يا رب وخذ ب أ ي د ي ن ا إ ل ي ك يا رب واجعل حبك أ ح ب إ ل ي ن ا من أ ن ف س ن ا و أ ه ل ي ن ا ومن الناس أ ج م ع ي ن واجمعنا في الفردوس ا ل أ ع ل ى بحبنا لك وبحبنا فيك أ ن ت القائل وجبت محبتي للمتحابين في و أ ن ا احبكم في الله و أ س أ ل الله تعالى أ ن يجمعني و إ ي ا ك م بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إ ل ا ظله م عايزين ا ل ن ه ا ر د ة ننتقل لمعنى احنا كنا ماشيين بنتكلم على المشاكل اللي بتبقى في القلب ولما القلب ده بتبقى فيه أ ث ر من اثار المعاصي بتحول بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى شوفوا المعنى جميل و عايزين نتطبب ا ل ن ه ا ر د ة الله سمى نفسه الطبيب وسمى نفسه الشافي حنشفي نفسينا ب ص ف ة ع ا ل ي ة وغاليه اوي من صفات ربنا سبحانه وتعالى سيدنا داود قال لله جل وعلا في ا ل م ن ا ج ا ة الهي س أ ل ت أ ط ب ا ء عبادك ل ي د ا و لي خطيئتي فكلهم يدلني عليك س أ ل ت أ ط ب ا ء عبادك رحت س أ ل ت العلماء و س أ ل ت الفقهاء و س أ ل ت الناس أ ع م ل إ ي ه علشان أ د ا و ى من أ ث ر المعاصي والخطايا فكلهم يدلني عليك تعالوا نتطبب من الذنوب والمعاصي باسم ي ن من أ ع ل ى ا ل أ س ا م ي التي سمى الله عز وجل بها نفسه عشان نحب أ ك ث ر باسمه الغفار وباسمه الغفور سبحانك واسع ا ل م غ ف ر ة ب ر ق ة روحي و خ ف 「す التك ربي لترضى واني لارجو رضاك الهي بحبي واعذب ل سرت في جناني وهزت كياني أ ح ب ك ربي وما كنت بالحب يوما شقيا ولو فجر الحب دمع العصي ة فهذا سكون ودمع عيوني ينادي ج نداء خفيا تباركت ربي تعاليت ربي وينفض و عمري ولم اثن شيئا دعوت كرمي بنجوة بصوت النجاوة بصمت النجاوة السحر الفكر دعوتك ربي بعبرات طهر يفوق س ن ا ه سناء القمر دعوتك ربي بعبرات خوفي دعوتك ربي بتلك الاخر بحبك ربي فؤادي خفق وذاب كياني ودمعي دفق سيفنى فؤادي ويفنى كياني ويبقى نشيدي فوق ا ل و ر ق أ ح ب ك ربي, ربي ويخلود حبي بعد الرمى أ ح ب ك ر ب ي غ ل ق و ع و ل و ج د ان ف ا ا هذا ي تفسد ل ج ن ا ن ب ذ ن ب ي ح و ل ب ي ن ك و ب ي ن الرب أ ن ا ع ي ز ك ت ع ي ش م ع ا ي ا بقى ا ل م ع ن ى ا ل ل ي ر ب ن ا س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ي ش ي ر إليه في هذا الحديث القدسي يمكن سمعناه بس عايزين ك ا ل ع ا د ة نستشعره ونعيش في معانيه يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آ د م لو أ ت ي ت ن ي بقراب ا ل أ ر ض بملء ا ل أ ر ض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أ ب ا ل ي ربنا سمى نفسه من أ س م التسعه ئ ه ا ة وتسعين بنتعبد اللي احنا ب ا سبحانه إن لله, إن لله سبحانه وتعالى تسعة وتسعين ع ا ل ى ت ة و ت س ع اسم ا إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة عايزين نحصيها عشان مئة من الجنة دخل ندخل سمى نفسه من التسعة وتسعين اسم سمين سمى نفسه باسمين يدلان ي على مغفرته وهنا ا ل و ق ف ة سمى نفسه الغفار وسمى نفسه الغفور طب ما كان واحد منهم يغني عن التاني قالوا لا بين الاثنين فرق لازم تاخد بالك منه قالوا الغفار الذي يذهب الذنوب الصغار الكثار يعني انت عملت ز ن ب وزنب و ز ن ب ه وذنب ك ث ي ر ة بس هي ص غ ي ر ة بس ك ت ي ر قالوا الغفار يغفر الذنوب الصغار الكثار أ م ا الغفور فسبحانه يغفر الذنوب الثقيل الكبار باسمه الغفور يبقى غفور يغفر الذنب الثقيل الكبير غفار يغفر الذنب الصغير الكثير انا عايزك بقى يعني تبحث جواك وفي واقعك وفي حياتك هي ايه الحاجات دي ايه الذنوب دي اللي جوه اللي احنا محتاجين نحب ربنا ونتعرف على اسمه الغفور والغفار فنستغفر الله عز وجل منها ايه اللي جوه ايه الذنب اللي جوه القلب اللي انت لازم تتداوى باسمه الغفور الغفار به اول ح ا ج ة هل ذنبك ا ل خ ي ا ن ة هل انت خوان الخائن اللي لا يحفظ ا ل ا م ا ن ة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إ ن الله يدافع عن الذين امنوا إ ن الله لا يحب كل خوان يا ترى انت ما حفظتش ا ل أ م ا ن ة ا ل ل ي ربنا استودعك إ ي ا ه ا يلي بتفرط في جسمك بمسكر ومخدر ما حفظت ا ل أ م ا ن ة يلي بتفرط في إ ي م ا ن ك عشان ح ف ن ت جنيهات ولا دولارات ولا يوروهات تفرط في أ م ا ن ه ا ل إ ي م ا ن نزلت ا ل أ م ا ن ة في جذر قلوب الرجال الامانه الايمان ي بتفرط فيها ما حفظت ا ا ل أ م ة خائمة لا لله تكن يلي بتفرط في جسمك وفيما ا س ت و د ع إ ي ا ك من ع ا ف ي ة ومن ص ح ة في المنكرات في الشهوات والملذات ما حفظت ا ل أ م ا ن ة لا تكن لله خائنا يا ل ل ي بتعمل ز ن و ب السر لا تكن لله خائنا الله مطلع ا عليك ي أ ت ي أ ح د ك م بمثل جبل تهام ة أ ع م ا ل بيض فيجعلها الله هباء منثورا ل أ ن ه كان إ ذ ا خلا بمحارم الله انتهكا لا تكن لله خائنا ي ل ي لا تراعي نظر الله لا تكن لله خائنا ذنبك في ل ق م ة عيشك في الربا في الغش في مال الحرام ذنبك على لسانك في كلام الكذب و ا ل ن م ي م ة و ا ل غ ي ب ة ذنبك ايه الذنب ايه اللي تخاف تقابل بيه ربك يا ترى انت تقدر الله حق قدره ولا أ ن ت مش واخد بالك طهر قلبك من كل ما يفسده طهر قلبك من ا ل أ غ ن ي ة اللي ممكن تنبت في قلبك النفاق هكذا قال سلفنا الصالح الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الدقل زي ما ا ل م ي ة تنبت في ا ل أ ر ض العشب ا ل أ غ ا ن ي تعمل كده في القلب فمش هتعرف تحب مش هيبقى الحب الخالص الصافي ز ن ب ك إ ي ه اللي بيحول بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى و ا ح د ة أ ر س ل ت إ ل ي بهذه ا ل ق ص ة وربنا شهيد على صدقها أ و عدم ذلك تقول والله أ ن ا كنت بنت م ت ح ر ر ة بمعنى ا ل ك ل م ة وكنت م د م ن ة أ غ ا ن ي وكان يعني من كتر ما أ ن ا م و ل ع ب ا ل أ غ ا ن ي دي وحفظها وي وي على طول الوكمن ف وداني و ح ف ظ ة ا ل أ غ ا ن ي وبنزل النغمات بتاعتها اللي بتنزل قبل ما ينزل الشريك يعني ا ل أ غ ا ن ي دي حياتي بتقول كده والله إ ل ى أ ن ر أ ي ت في رؤيا أ ن دود يخرج من أ ذ ن ي شافت في ا ل ر ؤ ي ة ان في هذه الاشياء بتخرج من اذنها بشكل سيء جدا تقول وانا ع ا ر ف ة كويس كان لونه قبيح اسود تقول لو تعلمون انا ب ق ر أ لكم كلامها بالحرف لو تعلمون ما كان عليه ح ا ل عندما استيقظت م ف ز و ع ة م ر ع و ب ة من هذا الحلم الله وحده أعلم وحده تقول في ا ل ل ح ظ ة دي رحت و س أ ل ت ف و ح د ة من الصالحات قالت لها المعنى ده أ ن ت بتسمعي أ غ ا ن ي كتير أ ن ت م ش غ و ل ة بالموضوع ده كتير قالت لها طب حقولك على ح ا ج ة عشان تبقى أ م ا ر ة وتبقى ع ل ا م ة طب حاولي كده في م د ة أ س ب و ع ما تسمعيش أ غ ا ن ي وشوف ي الحلم د ه ح ي ت ك ر ر ع ل ي ك ولا لا قل وبالفعل ت ب ت ل ربنا سبحانه وتعالى من هذا وبالفعل من ا ل ل ح ظ ة دي الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كشف عني الشياطين دي و ا ل أ ح ل ا م ا ل م ف ز ع ة دي والحاجات دي خالص ومن ا ل ل ح ظ ة دي عادلي قلبي ومن ا ل ل ح ظ ة دي التزمت وعرفت ان ايه اللي كان حايل بيني وبين ربنا لما حد يسمع الكلام ده انتم متشددين ق و ي انتم مش عايزين نسمع اغاني فيها ايه عن الاغاني لما ربنا يقول ما ومن الناس ما يشتري لهو يشتري سبيل ويقولي إنه الغناء إنه الغناء إنه الغناء. كده م المعاني مش ق ي ا ا ل اللي احنا بنتكلم عليها دي لن تترسخ في القلب إ ل ا لما نطلع الذنوب دي و ا ل آ ف ا ت دي فاسمع كلامي والله أ ن ا لك ن ص ح امين والله أ ن ا محب لكل إ ن س ا ن يبتغي وجه الله عز وجل ويريد طريق الهدايه و إ ح ن ا في ا ل أ و ل ف ي ا ل آ خ ر هو يعني إ ح ن ا عايزين نكرب الناس ونغم الناس ونعيشهم في كذا وكذا لكن لما أ ب ق ى شايف ي ا ل س ك ة قدامي و أ ن ا لك دليل ولما أ ب ق ى ارى هذا في كلام أ ه ل العلم ولما يبقى ا ل أ ي م ن ا ل أ ر ب ع ه بيقولوا الكلام دا ولما يبقى هذا كلام ا ل ص ح ا ب ة و أ ن ا خايف على قلبك خايف على قلبك ق و ي إ ن ه ما ينتفعش و إ ن ه يطمس ويختم عليه بالله إ ي ه الذنب اللي حايل بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى يا ر ى ذنبك من أ ث ر النظر الحرام و ا ل ن ظ ر ة سهم مسموم من سهام إ ب ل ي س يصيب القلب يا ر ى ذنبك متعلق ب ص ح ب السوء كان بعضهم يقول ص ح ب ة أ ه ل الصلاح تورث في القلب الصلاح و ص ح ب ة أ ه ل الفساد تورث في ا ل أ ر ض الفساد طيب هتقولي اللي انت بتقول ه ده كله مين قالك ان ه الكلام ده سيب أ ث ر في ق ل ب ي و ل الكلام ا اللي انت بتقول ه ده انه هو ده حيل ب ي ن ه و بين ربنا طب ه ق و ل ك علام التهر في م ر س ي ل الحسن البصري رحمه الله فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه و سلم من الحديث مرسل فيما يرويه عن رب ا ل ع ز ة قال ع ل ا م ة الطهر أ ن يكون قلب العبد عندي متعلقا ف إ ذ ا كان كذلك لم ينسني على حال و إ ذ ا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني فاذا نسياني حركتو قلب ه فان تكلم تكلم لي وان سكت سكت لي فذلك الذي تاتيه المعونه من عندي ع ل م ت الطهر إ ن أ ن ت تلاقي قلبك دايما فاكر ربنا تلاقي نفسك بتقول إ ي ه ده الوقت دلوقتي وقت ا ل ص ل ا ة أ ن ا لازم دلوقتي أ خ ل ص الف ايد ي ده علشان خاطر أ ل ح ا ل ص ل ايه ده النهارده معلش القران ادد أ ن النهارده معملتش ا ربنا منك على بال فده ع ل ا م ة ان القلب طاهر و ان القلب ده موصول و ان القلب ده متعلق بالله سبحانه و تعالى طب لما ينسى إ ن العبد خلق مفتنا ن ا س ي ة العبد لازم ح ي ن س ى و لازم ح ي ت ف ت ن و لازم ح ت ص ي ب هذه ا ل أ م و ر لكن المؤمن إ ي ه إ ذ ا ذكر تذكر هو ده المعنى هنا إ ن ه يحصل ايه يعمل ا ل ز ن ب يقع في ا ل م ع ص ي ة يلاقي نفسه ح ا ج ة من جواب ت ح ر ك ه تلاقي ق ب ض ة الصدر يلاقي شيء جواب يقول له ايه ده مش طايق مش قادر هي دي معنى ايه يا رب حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان يكرهه في الذنب فيبقى قريب في ا ل م غ ف ر ة ربنا يغفرول ويتوب عليه لانه حيكره الزنب حيوفق ل ل ت و ب ة سريعا هو ذا المعنى تحديدا شوفو المعنى ا بيولي ق فاذا نسياني ح ر ك ت قلب ه فان تكلم تكلم لي وان س ك ت س ك ت لي فذلك الذي ت أ ت ي ه ا ل م ع و ن ة من قبل الله تبارك وتعالى تعالى نحبو بقى ونشوف س ا ع ة مغفرته على ذنوبنا العظام دي واحد من ا ل ص ح ا ب ة اسمه أ ب ي طويل شطب الممدود بيقول أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أرأيت من فعل ارايت ل كلها ل ذ ن من و ب ا آ خ عملت كل ل ل اللي الزنب عملتوش ي تتصوروا تتصوروش سبت ر ما ما ما أ أ من فعل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك ح ا ج ة ولا د ا ج ة إ ل ا أ ت ا ه شوف اللي كان بيخطر على بالي كنت ب ع م ل ه بص أ ن ا بقى كنت كدا عايشها بالطول والعرض قال فهل ذلك من ت و ب ة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل أ س ل م ت شوفوا السؤال هو الرجل دا صحابي جاي ي س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول له أ ن ا عملت كذا كذا كذا بيقول له انت أ س ل م ت خلاص ولا الحاجات دي انت كنت تعملها وقت الجاهل ة كاني اللي يعمل ا ل ز ن و ب التقيل اوي دي و اللي يعمل وما يسبش ح ا ج ة خالص ده مش معقول ة ان يكون ده قلب عبد بيحب ربنا المهم قال له هل أ س ل م ت قال أ م ا أ ن ا ف أ ش ه د ولا اله إ ل ا الله و أ ن محمد رسول الله عارفين لما حد تيجي تقول له كده يقولك بص يعني احنا موحدين بالله والحيطة ما لحدش دي يتكلم فقال ي ن بتاخدني ا له ش ي ا ن والدنيا النبي وأن صلى الله عليه وسلم تفعل الخيرات من ا ل ل ح ظ ة دي نقفل الكشكول و ك ر ا س ة بتاعت ا ل ز ن و ب دي نقفل الديوان ده خالص اتفقنا تفعل الخيرات عشان الحسنات ت ذ ه ب ا ل س ي ا ت وتترك المنكرات وتسيبك بقى, بقى من الحاجات اللي انت قاعد بتتكلم عليها دي تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن يحولك ل الذنوب دي كلها وبدلها حسنات الراجل مصدقش ا ا ربنا غفور ا ربنا غفار بس أ ن ا أ ن ا عملت كل ح ا ج ة أ ن ا ما سبتش أ ن ا بقول أ ن ا ما سبتش قال وفجراتي طب البلاوي ا ل س و د ة طب الكبائر ا ل م ت ل ت ل ة قال وفجراتي وغدراتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني أ ي ض ا الزنوب ا ل ك ب ي ر ة والزنوب التئيل ة وكل ده يغفرها الله لك لو حققت المعنى ده المعنى اذا إ ي انتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقف النزيف وقف نزيف المعاصي اللي حتى ك ل م ك عنه اللي انت عارفه من نفسك من من من من ضربت لك ش و ي ة أ م ث ل ة علشان تتعامل ب و ا ق ع ي ة علشان تستغفر منها علشان تجدد توبتك منها علشان تدخل تحت معنى اسمه الغفور الغفار وتحس ب أ ث ر ا ل م غ ف ر ة دي فحياتك ف ت ح ب ه اوي وتتقرب م ن ه اوي شوفوا ب ا ل ما يغفر لك الذنوب دي ك ل ه ا قال نعم فخرج هذا الرجل يكبر ويهلل لا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر الله أ ك ب ر من ذنوبنا ومن م ع ص ي ن ا الله أ ع ل ى و أ ج ل يغفر لك ولا يبالي سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أ خ ط أ ت م حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم اسمع ك أ ن الحوار ده هو اللي بيحصل بين العبد وبين الرب ك أ ن الرب سبحانه وتعالى يقف بين يديه العبد فيقول, العبد يا ربي أذنبت فيقول, الرب وأنا غفرت فيقول التائب ع ب ربي ب د يا أ ذ ن فيقول ل فيقول ل ر غفرت ب وأنا ا ا ت ذ ن و ب يا ت ل رب ولو بلغت ع ن اهلكتني ن السماء فيقول التائب يا فيقول ربي أ السيئات يا رب أ ح و ا ل ي م ب ه د ل ة وعايش غم وعايش ضنك الدنيا وضنك العيش بسبب الذنوب أ ه ل ك ت ن ي السيئات فهل يا رب تسامحنا على ما فات فلا ت ؤ خ ذ ن ا على تلك الزلات فيقول الرب لا بل أ ب د ل تلك السيئات حسنات فيقول التائب لا أ ك ر م منك لا أ ع ظ م منك فيقول الرب أ ن ا ا ل أ ح د الصمد العلي ا ل أ ع ل ى أ ع ل ى من كل ما تتصور قال سبحانه وتعالى يا ابن آ د م انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك على ما كان فيك ولا ابالي قال صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اخر اهل الجنه دخولا الجنه واخر اهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامه فيقال له اعرضوا عليه صغار ذنوبه الرجل ييجي يقول له اعرض و ا عليه الذنوب الصغيره وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه الصغار ه د ي البصه و ذ ه الكلمه ه د ي كذا و هذه كذا فهو قاعد يبص على دول يقول دول ايه بس لسه اتقيل ورا ء لسه جاي ف ت ع ر ض عليه صغار ا ل ز ن و ب و تعرض عليه ما كان منه فيقال عملت يوم كذا كذا و كذا و عملت يوم كذا كذا و كذا فيقول نعم لا يستطيع ان ينكر وهو مشفق من كبار الذنوب أ ن تعرض عليه فيقال له إ ن لك مكان كل سيئه ة حسنة و الزنوب دول دول التوال دول الزنوب ايه اتعرض الزنوب الصغيرة فبص ايه دول الفكة عليه يعني دول مش هم فبص دول دي هم فاتقال ت لقى فقال لقى فبص فبص مش حسنه و ل ت ح ا ا ت فيقول ل ل يا رب قال عملت أشياء قال رب أكتر عملت ذلك ذلك وأعظم من من فساعتها ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه يا رب اغفر وارحم شفتوا قد ايه غفور شفتوا قد ايه غفار ح ب و ا بقى ا ح ب ي وعشان تجسدوا وتطبقوا المعنى ده عايزين واجب عملي نكثر من الاستغفار عشان نطلب م غ ف ر ة الغفور الغفار سبحانه وتعالى وعايزين ن ت و ا ص ل ب أ س ب ا ب ا ل م غ ف ر ة اللي حنتدارسها إ ن شاء الله في ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة ونعجل ليكم بشيء من هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل ن ه ا ر د ة وانت بتاكل ح ا ج ة ب س ي ط ة ه ي وانت بترفع ا ل ل ؤ م ة احمد ربنا سبحانه وتعالى ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر أ ن من أ ك ل أ و طعم شيئا فقال الحمد لله الذي أ ط ع م ن ي هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا ق و ة غفر ا له ل له ذنبه يا رب اغفر لنا وارحمنا واكتبنا في عبادك الصالحين فستذكرون ما أ ق و ل لكم و أ ف و ض أ م ر ي إ ل ى الله يا رب حبنا يا رب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك ك وأتوب إ ل ي なびなまんまんわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわ